كتاب الفجار لفي سجين وما أدر كما سجئ كتاب مرطوم ويلو يوم إذ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم, إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا 129-كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب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 لَبُو فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى كَيَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يفعلون